فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض رعسيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أَنْ خلق لكم من لتشكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق الشباوات والأرض واختلاف ألفنتكم وألوانكم إن في ذلك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 فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقومين